يا سلام يا أسود الجهادي يا سلام يا أسود الجهادي يا حماة الدين والمتسلمين يا حماة الدين والمتسلمين أرض أبين الأبيات نادي أرض أبين الأبيات نادي معسكر المجرمين من جرا يا معسكر المجرمين رايه التوحيد روحي وزدي رايه التوحيد كبرت ارهب الكافرين والله اكبر ترهب الكافرين بنحك كم شارع رب العبدي بنحك كم شارع رب العبدي ولاقهر الكفار والظالمين ولاقهر الكفار والظالمين يا رجال الدين يا أهل الرشدي يا رجال الدين يا أهل الرشدي ارهبوا المرتد والمشركين, والمشركين وختمها صلوا على خير هادي ختمها صلوا على خير ندعو ثل العالم محمد المبعوث للعالمين, حمد المبعوث للعالمين